أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله سجد للله وهم داخلون لِلَّهِ يسجد مَا في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ من وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون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 ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون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 في بطونه من بين فرث ودم اللبن لبنا خالصا سائغا للشربين ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون